Book two Osemdesiat jeden Váhidun Wahid Váhid wathamanún Minulý čas jedna Almádi váhid Almádi váhid Písať Jaktub يكتب هو كتب خطابا هو كتب خطابا اا ona pisala pohadjnicu وكتبت هي بطاقه وكتبت هي بطاقة. يقرأ читал هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة وأنا قرأتا كتابا وقرأت هي كتابا يأخذ, يأخذ هو أخذ سيجارة هو أخذ سيجارة взяла <شكال> هي أخذت قطعة شوكولاته <شكال> هي أخذت قطعة شوكولاته он был неверный, هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيية هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية أظ في <تصفيق> على أبلأ الصنا هو كان سووللا ولكن هي كانت مشتدة هو كان سووللا ولكن هي كانت مجدة on bol chudobný, ale ona bola bohatá. Hua <hô> kena fakiran, walakin, hia kena trenia. Hua <hô> kena fakiran, walakin, hia kena trenia. Nemal peniaze, ale dlhý. <hô> Hua mekanele deji mal bel dujún. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. نيمال اوسبيخ، هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا nie <متحدث> był هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء nie był هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا nie był هو ما كان ودودا كان غير ودود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود